126. Inna fi ذalik la ayaan wa ma kan acafar hum mu'minineen 127. Wa inna rabke la huwa al-azizu al-rahim 128. Waiz naadā Musa mousa an iqtil qawm al-zalimin 128. firaun, ala yattakoon 109. 110. 10. 111. 122. 123. 124. 123. 125. 124. 125. 126. 126. 127. 123. 127. 123. 129. 129. 123.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 فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ بَنِي إِسْرَائِيلٌ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 Falu anna lana kewa tan, fana kau na min al muaminin. Inn fi dzalik laa ayatu, wma kau na akthor hum muaminin. Wainn Rabbak lahu al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 25. فاتقوا الله وأطيعون 26. قالوا أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون 27. قال وما علمي بما كانوا يعملون 28. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون 29.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 Wahai! Inilah yang diturunkan oleh Allah kepadamu. Allah telah mengutus Nabi melalui Rasul-Nya. Allah telah mengutus Nabi melalui rasul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 وسيعلم الذين ظلموا ايمن قلبا ينقلب